ومع دورة مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العماشة وهو قامة كبيرة فيما يتعلق بالتدريب وهو من المدربين المعتمدين وقد عرفته, عرفته جزاه الله خيرا حريص على أداء الدورات إلى الطلاب وتفقيههم حتى نحن الأساتذة استفدنا منه كثيرا فجزاه الله خيرا وقد تفضل مشكورا بمشاركتنا هذه الليلة بدورة عنوانها تصميم الاستفان الكترونية وتحليلها إحصائيا فليتفضل تزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا اسمحوا لي أن أرحب بحضرتكم وأرحب بجميع السادة الحضور وإن شاء الله ستكون دورتنا اليوم بعنوان تصميم الاستبانة الإلكترونية وتحليلها إحصائيا وقبل أن أبدأ اسمحوا لي أن أوجه خالص شكري وتقديري للقائمين على برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وأخص بالشكر سعر الدكتور إبراهيم المعثم على المجهود الكبير الذي يقوم ببزله من أجل عقد مثل هذه الدورات والحقيقة سبق أن أقمنا أكثر من دورة بكلية الشريعة بمبهود كبير جدا من القائمين على هذا البرنامج ولا أنسى أن وجه الشكر لوكاية الدراسات العليا سأرك الدكتور سعد على ما يبذله من مجهود أيضا لعقد مثل هذه الدورات المفيدة لنا جميعا وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذه الدورة وأن نستفيد منها بإذن الله تعالى طبعا حضراتكم طالبات الدراسات العليا ولا غنا لنا جميعاً في مرحلة الدراسات العليا عن تصميم الاستبانة. فيش حد أبداً بيعمل في هذا المجال نقدر نقوله إنك أنت تستغنى عن الاستبانة سواء كان في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه إن محتاجهاش في الدكتوراه يحتاجها في الترقية إلى استاذ مشارك. إن ما احتاجهاش في الأستاذ المشارك يحتاجها في الأستاذ أبحاث ترقية أبحاث مشاركة لا غنى عن الاستبانة الحية حتى لو ما استخدمتهاش حضرتك في البحث الاستبانة هتستخدميها في عملك فيما بعد النهاردة أمارة الجودة والتطوير الأكاديمي بالجامعة تطلب من أعضايا التدريس ان هو يستطلع رأي طلابه في أشياء كثيرة بستطلب منهم ان هو يشاركهم او يشارك طلابه معاه في أشياء فطبعا كل ده نقدر نعمله من خلال الاستبانة بصفة عامة وعمما دعونا نتفق ان لا يمكن الغنى عن الاستبانة كمان في شيء مهم جدا عايزين نتفق عليه قبل ان نبدأ وهو إن حضرتك لو طلب منك إنك تعملي أو تصميمي استبانة من أجل استطلاع رأي الناس مثلا في موضوع معين أو استطلاع رأي طلابك في موضوع معين وقمت بتصميم هذه الاستبانة ورقيا طبعا حضرتك ما تعرفيش المعاناة الكبيرة اللي انت ممكن تعنيها من أجل تصميم هذه الاستبانة كتبت أولاً كتابة الاستبانة بشكل ورقي أو عن طريق مثلاً برامج زي الوورد، ثم طباعة الاستبانة وبعدين بعد ما بضع الاستبانة ببدأ أصورها بعدد أفراد العينة بتاعتي ثم بعد ما بصورها بعدد أفراد العينة بتاعتي بمشي أشوف إزاي أن أنا هوزعها على هذه العينة ومدى المعاناة اللي أنا ممكن ألقيها في توزيع الاستبانة على أفراد العينة وبعدين حتى لو أنا كانت العينة متاحة وهو في الغالب لا تتاح العينة لنا لأن قد يكون العينة بعيدة عننا سواء في مجال عمل آخر أو مسافة السفر إلى مكان ما وهكذا ويمكن حضراتكم بالذات يعني عندكم صعوبة في التنقل وفي الالتقاء بالعينة فدي نقطة أخرى المهم دي اول مشاكل الاستبانة الوركية حتى لو وزعتها. يعني انا هديك مثال بسيط مثلا لو نفرض الاستبانة الوركية دي حضرتك وزعتيها في مجال عملك في الكلية او في محيط الطالبات عندك او المحيط عضاية تدريس داخل الكلية بتاعتك نفسها. انا مش هديك مثال على برا ستجدي صعوبة شديدة جدا في تجميع هذه الاستبانة ليه؟ اللي مش فاضية تقرأ الاستبانة اللي وقتها لا يسمح اللي نسيتها في البيت اللي نسيتها في العمل اللي مش عايفة تجبهاش وهكذا مشاكل كبيرة جدا عانينا منها في عملية الاستبانة طبعا مشاكل ترقومية الحاجة التانية المهمة ان هذا الكلام يعتبر مكلف انا النهاردة عشان اجيب استبانة وصورها امفرد العينة بتاعتي مثلا 300 فرد او 300 طالب او طالبة طبعا عشان أنا أصمم الاستبانة وأبدأ أوزعها على 300 طالب وطالبة طبعا دي مكلفة آآ كمان آآ إذا كان دي مش مشكلة بالنسبة لي تجمحها مشكلة هيكلفني التنقل وهيكلفني مغهود و... ثم إذا قدرت تعمل كل ده عندي مشكلة أخرى وهي تحليل الاستبانة إحصائيا أطلع النتيجة إزاي طيب خلاص أنا عرفت تغلبت على مشكلة المادية ورحت الديت ل... وقدرت أصور وقدرت أوزع الاستبانة طب ما جيت لي طب أنا مش متخصص أنا راجل أو أنا دلوقتي أو أنت حضرتك تخصص شريعة أو تخصص قرآنية أو تخصص لغة عربية أو أي تخصص من التخصصات اللي ملهاش علاقة بعملية التحليل طب أنا لازم أروح بقى المتخصص عشان يقوم بإجراء عملية التحليل الإحصائي لهذه الاستبانة هذا المتخصص هيطلب مني مبالغ مادية علشان يقدر يحلل هالي أو يقدر يطلع النتيجة بتاعتها وما دي مكلفة. ده اختصارا للمشاكل اللي بتقابلنا كلنا وقابلتنا فعلا من قبل في تصميم الاستبانة أو استخدام الاستبانة الورقية. لحد ما بدأنا نشوف طريقة أخرى وهي تصميم الاستبانة إلكترونيا وتحليلها إحصائي. طبعا لا أقف على حضراتكم هناك طرق كثيرة للقيام بهذه العملية يعني أنا أقدر أعمل تحليل استبانة دي 4, 5, 6, 10 طرق ما فيش مشكلة لدرجة إنها تصل إن أنا ممكن أعمل برمجة أو برمج استبانة إلكترونية بطريقة التحليل الإحصائي وارسلها الطلاب بس لازم أكون أعرف لغة من لغات البرمجة علشان أقدر أتعامل لا النهاردة إحنا عايزين نشوف طريقة بسيطة سهلة كلنا نعرفها متخصص أو متخصصة وغير متخصصة تقدر تتعامل معها تكون متاحة بالنسبة لي مجانية ما تكلفنيش حاجة تديني نتيجة جيدة وتحلل المشكلة دون أي مجهود احنا اخترنا استخدام أدوات جوجل طبعا يا جماعة يمكن انا في, محاضرة في محاضرات قبل كده في كلية الشريعة وغيرها في الجامعة كلمت مع يعني مدربين فين أدوات جوجل دي خلي بالكم النهاردة بتنافس يعني شركة جوجل دي شركة خطيرة جدا النهاردة بتنافس يعني في ناس من فهمة إن جوجل دي تتطقق عند إنها محرك بحث شغلتها إيه تبحث عن مثلا بعض الكلمات أو تدور أو معلومة لا لا الكلام ده يعني لازم حضرتك تغير فكرك عن شركة جوجل أصبحت شركة جوجل منافس قوي للتعلم الإلكتروني النهاردة شركة جوجل بتديني خدمات كثيرة جدا للتعلم الإلكتروني هنبقى نتكلم عنها في وقت آخر وكلمنا عنها قبل كده في محاضرات تانية لكن أنا بدي حضراتكم سهل عشان محدش يستغرب هو الدكتور حيستخد جوجل على فكرة أنا بحثت لكم أو أنا بدي لكم الطريقة الأفضل والأسهل لنا جميعا يعني أنا دلوقتي وإحنا بنشرح هوريكم ان المجلس الاعلى للجماعات لسه يمكن في مصر كان عاوز يعمل استبانة خلي بالكو الناس دلوقتي بتتجه للعماية دي ليه؟ هي بغير مكلفة المجلس الاعلى للجامعات دولت عايز يعمل استبانة على اعضاء التدريس استطلع رأيهم حنشوفها بعد شوية فاستخدم ادوات جوجل خلاص عملية سهلة جدا ادوات جوجل هتتحط له الاستبانة على الموقع وهترسلها لأعضاء التدريس وتحلها لإحصائي تابلي انا تاب نفسي تعال نروح نشوف كيف أقوم باستخدام أدوات جوجل لتصميم الاستبانة إلكترونياً الأول؟ خلي بالكم نحن نتعلم إزاي نصمم الاستبانة، إزاي نرسلها للعينة بتاعتي إلكتروني، إزاي استقبلها إلكتروني برضو من غير متعب وأنا أشوف العينة ولا أتعامل معها من الأصل، إزاي إن أنا ممكن أحللها إحصائي في نفس اللحظة وطلع النتيجة الإحصائية وازاي أن أنا أستعرض ملخص لهذه النتيجة طرح نشوف كيف يتم هذا طبعا يا جماعة في البداية لازم حضرتك تعرفي أنك لازم يكون لك بريد إلكتروني على الجيميل كلنا لها بريد إلكتروني على الجيميل خلاص هتقدر تستخدمه وبالمناسبة جاهزوا كل واحدة من حضراتكم تجاهز البريد الإلكتروني بتاحها وعشان أرسل لكم الدكتور إبراهيم معنا طبعا عشان بعد شوية لما نصمم الاستبانة هرسلها لكم أنا هتبر أنت والعينة بتاعتي أنا هصمم الاستبانة وبعد أنحبعد للعينة نخلي بالكم بعد ما تصمموا الاستبانة هتروح للعينة في نفس اللحظة وانت تستقبل النتيجة في نفس اللحظة ونحللها إحصائي زي ما هنشوف إن شاء الله بعد شوية لازم يكون عندي بريد إلكتروني على الجميل عشان أقدر استفاد من الخدمات الخاصة بأدوات جوجل بصفة عامة اللي عندها بريد إلكتروني على الجيميل خلاص اللي ما عندهاش بتنشئ بريد فيما بعد حيث ما تقدر تستفاد من الخدمات بس خلي بالكم انت بتنشئ البريد الإلكتروني على الجيميل فقط عشان تقدر تخش تستفادي من خدمات جوجل انك تصمم استبانة انما العينة بتاعتك مش مهم انا ممكن ابعت الاستبانة لطالبة عندي او لعضو هيئة التدريس عندي عنده بريد الالكتروني على بريد الجامعة عنده بريد الالكتروني على الهوت ميل على الجيميل على الياهو على اي حاجة ارسال البريد الالكتروني للعينة ليس له علاقة بالموضوع بالجيميل لكن انت الجيميل فقط عشان تقدري تستفيدي من الخدمات اللي بتقدمها هؤلاء طيب تعالوا نروح نشوف هنروح دلوقتي زي ما ظاهر عند حضراتكو هنبدأ ندخل اهو اه. طبعا انا بس أتأكد ان الشاشة ظهرة مظبوط كده للشاشة معانا ما فيش فيها مشكلة دي ده بحضراتكو موقع جوجل اهوت انا دخلت عليه وبعدين لازم تعملي تسجيل دخول تسجيل دخول ده بيتطلب منك ان يكون عندك بريد الكتروني على الجيميل خطوة يبقى ان امرت واحد يكون عندي بريد الكتروني على الجيميل اتنين ودي اللي مهم يا جماعة عشان ما نغلطشي لازم اعمل تسجيل دخول اهو <تصفيق> عفوا تسجيل دخول بكت البريد الإلكتروني بتاعي اهو ثم الباسورد وبعدين بقول له تسجيل دخول لحظة حضرتك أول ما عملت تسجيل دخول على طول ظهر لي في الشريط الرئيسي الخاص بجوجل الاسم بتاعي التاعي محمد عماشا على أساس أنه هو بيقول لي خلاص أوكي أنت كده دخلت عملت تسجيل دخول وتقدر تستفيد من خدمات اللي بتقدمها لك شركة جوجل تفضل استفاد منها طبعا حضراتكم خدمات جوجل كثيرة جدا جدا جدا وإحنا يمكن وعدنا الدكتور إبراهيم الدكتور سعد إن شاء الله في مستقبلا بنبدأ لحضراتكم بعض من هذه الخدمات على فترات متبعدة إن شاء الله طيب معرك كده انا عايز ادخل انشئ الاستبانة بتاعتي عشان تنشئ الاستبانة لازم تخش على حاجة اسمها ادوات اه سوري لازم تخش على حاجة اسمها مستندات جوجل اللي هي بيسموها لجوجل دوكس او دي او سي اس اختصار لكلمة دوكيمنت طيب والله انا مش شايف ان في كلمة دوكيمنت هنا على شريط المهام اه, آه سوري شريط الادوات بتاعي ف اختصار احسن قضيئة لو انا اضغطي على كلمة درايف شايفين كلمة درايف دي حضرتك اضغطي عليها مرة واحدة كده بتدخلك على طول لأدواء لمستندات جوجل قدامي دلوقتي هذه الصفحة تسمى مستندات جوجل عايز اقول لكم على حاجة مستندات جوجل دي يا جماعة ده بحر كبير جدا في التعامل معها بتخليك تعملي ايه بيها فان نستعرض بسرعة الخدمات اللي ممكن تقدمها لي مستندات جوجل أولى مستندات جوجل ممكن تقدم لي أول حاجة تعمل لي تديمي إمكانية التعاون مع الأوفيس بصفة عامة على الانترنت باستخدام طريقة بيسموها الكلاود كومبيوتينج أو السحابة الحاسوبية خلاص إن أنا أتعامل مباشرة أقدر أنشئ ملف على الانترنت على طول يتم تخزينه بطريقة سحابية على طول استخدام الشبكة مباشرة. أن أنا أقدر أستخدم ملف Word ومثل ما حطيه على سطح المكتب وأحفظه. أقدر أنشئ اختبار إلكتروني. أقدر أنشئ Power Point. أقدر أعمل ملف رسم وهكذا. دي معظم الخدمات اللي بتقدمها لنا هذه المسندات. النهاردة أنا عايز أعمل إيميل مسندات. أنا عايز أنشئ استبيان. كويس. عشان انشي استبانة الكترونية لازم اجي هنا من من الاختيار لسمه انشاء وقول له انا نموذج. هنشي نموذج خلي بالكم لا انا هنشي مستند ولا عارض لا انا هنشي نموذج شوفوا حضراتكم لما بضغط انا على كلمة نموذج بيبدأ يدخلني على طول الى صفحة النمازج اللي قدام حضراتكم وبعدين دي صفحة بتقابلني بيقول لي طب اختار شكل النموذج بتاعك خلاص وحط عنوان لهذا النموذج لان النموذج لسه مالوشن فانا بقوله طيب ماشي استبانت استبانة تقييم المقرر مثلا ثم موافق هذه يا جماعة اداني شكل لي الـ الـ الـ الاستبانة بتاعتي ويس وبعدين بيبدأ يقول لي طيب آه, شوف انت عايز تعمل ايه في هذه الاستبانة طبعا بسرعة ده شكل اهو الالكتروني الخاص بالاستبانة فوق ده يا جماعة هو عنوان الاستبانة لازم احط هذا العنوان لان هو هيحفظه لك على مستندات جوجل بنفس هذا العنوان خلاص؟ بعد كده في عندي حاجة اسمها وصف النموذج ايه الحاجات اللي انت عايزة تقوليها لنا او عايزة تقوليها لطلابك هنا هل أنتي عايزة ديهم تعليمات معينة اللي هم ملاعينة يعني عايزة تحدي لهم تعليمات معينة عايزة يعني تحطي مثلا بعض المصطلحات اللي هم هي هيشوفوها في الاستبانة كل ده احنا بنسميه ملاحظات الخاصة بالاستبانة لما ديا المربع الأولاني أو التيكست باكس الأولاني بنسميه استراء ها ثاني بنسميه إل الأولاني دوت نسميه اسم أو نحط فيه اسم الاستبانة دعري كده المربع الثاني أو التكست بوكس التاني بيكون بعض التعليمات عن الاستبانة أنا عندي هنا استبانة على فكرة لا يسمحوني أبحث بسرعة عنها اهو استبانة تقييم المقرر ا نحن بدي لحضراتكم نموذج مثلاً لإستبانة هذه الإستبانة مرسلة إلينا من الجامعة مثلاً لتقييم مقرر طلابي من أحد المقررات اللي احنا بنقوم نقوم أساساً إيه؟ أو بنعمل على تدريسها شوفوا حضراتكم هذه الإستبانة هي. هو هنا عملها لنا بشكل كده علشان سنحن نعملها بشكل ورقي طبعا هذه الاستبانة جماعة عشان زي ما احنا اتفقنا ارسالها بشكل ورقي بيكون يعني بسبب لنا مشاكل كثيرة جدا علشان كده انا ممكن اعمل ايه نصممها الكتروني زي ما اتفقنا اهو اه في عندي هنا تعليمات لان انا فتحت اساسا الاستبانة هلاقي هو اعطيني تعليماتها اهو بيقول لي انه طبعا الاستبانة دي عبارة عن ايه مجموعة من الأسئلة وهنا مجموعة من الاستجابات اللي هي الخمس الاستجابات موافق بشدة موافق صحيح الى حد ما لا اوافق لا اوافق بشدة طيب ودي مجموعة اللي مطلوب من الطالبة بتاعتي او الطالبة بتاعتك تجاوب عليها انا بعمل ايه رحت صممتها او بدأت اشوف كيف اصممها اه طيب هنا حطينا اسم الاستبانة وبعدين بعد ما حط حطت اسم الاستبانة اقوم رايح ورايح جاي بالتعليمات بتاعتي اهو كنترول سي مسخ ورايح هنا كنترول في لصق حطتنا هنا ايه تعليمات الاستبانة وبعدين سهلة ابدأ اجيب السؤال الاولاني او ادي السؤال الاولاني في الاستبانة انا اكون مجاهزه او كتبه او انتي لو انتي ما عندك طريقة انك تكتبينه مباشرة التكس ما فيش مشكلة الكي مين وقول له كوبي وقوم رايح هنا اقول له لصق حطيت السؤال الاولان السؤال بقى هو هنا جماعة عطيني سؤال افتراضي خلنا بالكم يعني هو عطيني سؤال ايه؟ افتراضي طيب بعد كده نوع السؤال افتح الليست بوكس دي وقول له لا خلي بالك نوع السؤال هنا في عندي عشان اعمل استبانة لازم اختار من حاجتين اما تغيير الحجم او شبكة اقول له شبكة خلاص هيقول له ايه شبكة. يبقى او تغيير الحجم الاتنين ما مفيش مشكلة يعني تقدر تقولي له شبكة او تغيير الحجم تعال نشوف لو انا قلت له اوكي نشوف هتبقى الاول شكل تغيير الحجم ايه وشكل الشبكة ايه نقول له شكل شبكة الاول هو نفسه بقول لي طب اول واحدة اسمها ايه دي يا جماعة اللي هي بنقول لنا الاستجابات وافق بشدة اخدها كنترول سي واروح اقول له Ctrl-V واللي بعدها او الاستجابة التانية أوافق. كنترول سي كنترول في واللي بعدها صحيح الى حد ما كنترول سي كنترول في اللي بعدها لا اوافق كنترول سي كنترول في اخر واحدة الخمسة لا اوافق بشدة Ctrl-C Ctrl-V أنا عملت كده السؤال الأولين هو. كل اللي أنا عملته إيه؟ أنا بقول تاني هو تاني لما أنا دخلت أني على فكرة هخرج دلوقتي ما تقلقوش هخرج وهفتح دي تاني عشان نشوف الخطوات بسرعة مع بعض مرة تانية عملت إيه؟ قلنا أن أول أنه بديني الاستبانة بديني مربع نصي لازم تحطي فيه اسم الاستبانة بتاعتك استبانة تقييم المقرر استبانة تقييم مقرر مقدمة في النحو مثلا يعني وده ايه المربع التاني دي التعليمات التعليمات دي انا جبتها من الاستبانة لازم تقول للعينة بتاعتك بعض التعليمات اللي هم حيشتغلوا على اساسها وقال لهم خلنا بالكم ان موافق بشدة ممكن ان هو اضيف كمان تعني كذا أو تساوي خمسة أو وأوافق أو ده الرانك بتاعها أو نسموه هنا إيه ال الوزن بتاعها تساوي أربعة تساوي ثلاثة ثلاث درجات أو تساوي خمسة سوري ثلاثة تساوي اثنين ولا أوافق بشدة تساوي واحد دي تعليمات مش يعني انا بسيبها لكم اي حاجة عايز تقوليها للطالبة بتاعتك مفيش مشكلة نيجي هنا عنوان السؤال جبته منين جبته من اسئلة الاستبانة ايه دي السؤال اهو عملت له نسخ وروحت رايح حطه في مكانه لصق طب وبعدين الاستجابات بقى خلي بالكم الاستجابات اما هو هنا بقولك نوع السؤال اما انك تختاري قدامك حاجة من الاثنين تغيير الحجم وشبكه وحاول الفرق بينهم دلوقتي ما عندكيش حق اختيار غير تغيير الحجم ولا شبكة اي واحدة من دي اللي تختاريها ما لكوش دعوه بقى بالاختيارات اللي فوق دي دي حاجه ثانيه هنبقى نتكلم عنها بعدين ان شاء الله لكن انا بتكلم على تغيير الحجم والشبك انا قلت له شبكة وبعدين شبكة قال لي طيب انت عندك شبكة فالصف الاول قلت له اوافق بشده اوافق صحيح جبت الحاجات دي منين دي يا جماعه الاستجابة. اللي كانت عندك الاستبانة ادي السؤال والاستجابة قدامه هل هو دلوقتي موافق بشدة موافق صحيح لا اوافق لا اوافق بشدة راح تقيله وقوله ايه اوكي إيه؟ تم بصوا حضراتكم بدأ يعمل ايه انشألي او او السؤال و ادي الاستجابة بتاعته السؤال و ايه و الاستجابة بتاعته طيب يبقى انا انشأت كده السؤال رقم كام رقم واحد السؤال رقم كام رقم واحد طب السؤال التانية انشئه ازاي مفروض ان انا اجي هنا في شايفين اللست بوكس اللي تحت دي يقول لي اضافة عنصر يعني سؤال تاني او ماشي. اضافة عنصر يعني سؤال تاني شبكة ولا تدرك احنا خدنا طريق الشبكة طريق الشبكة دي سهلة ممكن هنشوف ازاي ده تنعدل فيها تاني طب تعال ناخد النساء لندي سؤال تاني هقول له تدرج اهو شوف ناخد تدرج ده يبقى شكلها ان انا فكرة الاثنين بيمشوا في في الاستبانة هستطيع ان اصمم الاستبانة بطريقة الشبكة دي وبطريقة تغيير الحجم او التدرج الاثنين بنفس المعنى اراح اجيب السؤال الثاني اهو ادي السؤال رقم اثنين نسخ وهو رايح هنا قال له إيه؟ لصق جميل حطيت السؤال له وهنا هو قال لي طب التدرج هتماشي طريقت التدرج دي؟ آه تعال نشوف هتمشي ازاي طريقت التدرج لو قلت له أوكي تم بص عمل إيه؟ عمل طريقة جميلة قوي حطي لي بدل ما هو يحط لي الأسماء بتاعتي اللي هي بتاعتي الاستجابة لا هي أوافق بشدة لا لي كيمة بتاعتها يعني انت لان خلي بالكوا التحليل الإحصائي بيعمل ايه بعد كده بيحول الاستجابات دي الى أرقام تحولها الى وزن او درجة يعني أوافق بشدة بديلها درجة خمسة أوافق أربعة صحيح الى حد ما تلاتة لا أوافق اثنين لا أوافق بشدة واحد هو ريح دماغه هنا وقال طب انا اقول لك على حاجة بدل ما نقعد نقول لهم الكلام ده طبما ندلهم الوزن على طول بحيث ان الطالب او المستجيب يبدأ يختار الدرجة مباشرة بس بشرط ان كنت تبقى عطياله ايه المعلومة دي علشان هو يجي يعرف ان الخمسة معناها ايه والاربعة معناها ايه والثلاثة معناها ايه والاثنين معناها ايه ولا اوافق معناها ايه هنستخدم الطريقة دي وهنستخدم الطريقة دي الاثنين بيمشوا أثناء عمل الاستبادة شوفوا حضراتكم أنا هخرج خالص تاني أهو بقفل خلي بالكم بقفل أهو, أهو. بقفل أنا قفلت خالص دلوقتي وخرجت من الموضوع عشان نبدأ نقول مرة تانية هي الخطوات اللي احنا نقدر نعملها بهدوء عشان نستوعب هذه الجزئية اللي أنا عايز أعمله إيه؟ عندي استبانة زي اللي قدامك خلاص؟ هذه الاستبانة مشروع بحث خاص بي هذه الاستبانة استطلع رأيي لحاجة معينة هذه الاستبانة تجميع بيانات لحاجة معينة وهكذا طب أنا عايز أبعثها أو أستغممها إلكتروني ماشي أول حاجة بنشوف بنفتح الاستبانة دي ونشوف هل لها تعليمات لها هاي دي تعليمات لستبانة. ودي لها استجابات ودي أسئلة بالكم هو مقسم الأسئلة إلى أجزاء جزء أول جزء ثاني جزء ثالث جزء رابع لأن خل بالقى إحنا هنص... هنقسمها إلى أجزاء برضو. يعني هنقسم دي إلى أجزاء جزء أول, جزء وهكذا المهم عايزين نصمم هذه الاستبانة الإلكترونية خلص بنعمل ايه هنقوم رايحين فتحين جوجل بأكرر كلامه مرة تانية نمرت واحد لازم يكون عندك بريد الالكتروني انت نفسك اللي هي من سيقوم بانشاء الاستبانة يجب ان يكون لديه بريد إلكتروني على الجنين هذه النقطة رقم كام رقم واحد طيب ليه بريد إلكتروني على الجميع خلاص أعمل تسجيل دخول أنا بعمل خروج أهو تاني عشان أأكد على حضراتكم إذا لم تقومي بتسجيل الدخول هنا أنا لسه ما دخلتش لم أقوم بتسجيل الدخول ماشي لكن أنا عشان أعمل لكن عشان أعرف أنا عملت تسجيل دخول ولا لا كان هيظهر هنا اسمي أو هيظهر الـ ID بتاعي يقول لي أنت فعلاً عامل تسجيل دخول لكن أنا كده مش عامل، يبقى نعمل تسجيل دخول بل تسجيل دخول بإيه؟ بالبريد الإلكتروني بتاعي اللي هو الجيميل بس عايز أوضح نقطة عشان ما هيصالش فيها لابس هنا يبقى حضراتكم ايه؟ عارفين النقطة دي كويس قوي ايه هي النقطة دي؟ انتي اللي حتصميم الإستبانة لازم يكون عندك بريد إلكتروني على الجيميل انما اللي له الإستبانة مش مهم لو فرض انك انت عايز تبعت عشان اقيمها لك او عشان اسا عليها وأنا عندي بريد الكتروني عليا ومالو ابعت لي عليا حضراتكم دلوقتي زي ما قلت لكم من شوية جاهزوا بعض البريد الإلكتروني عشان نرسل لكم الاستبانه اللي احنا هنصممها ونشوف هن هنستقبلها ازاي اي بريد إلكتروني انتوا هتبعتوه لي انا عليه بريد الالكتروني بتاع الجامعة ماشي اللي ماشي الهوت ميل ماشي الجيميل ماشي مفيش مشكلة أي بريد إلكتروني أنت بس اللي هتصميم من اللي هيكون عندك البريد الإلكتروني أنا بكتبه هو. بعمل تسجيل دخول وبدخل ماشي بدأ يسجل دخوله هو. كده أنا عرفت أن أنا أوكي عندي اسمي يزب بدأ يظهر فوقه هو. يبقى ما عنديش مشكلة الآن طالما اسم بدأ يظهر فوقه يا جماعة هذا معناه إننا سجلت دخول وأدوات جوجل بتقول لي أنت الآن تستطيع أن تستفيد من أي خدمة إحنا بنقدمها. طيب إحنا زي ما إحنا عارفين أن أدوات جوجل بتقدم خدمات كثيرة جدا إحنا عايزين خدمة واحدة بس اللي هي مستندات جوجل. أوصل لها إزاي؟ قلنا شايفين كلمة درايف أو على فكرة في كمان حاجة ممكن من المزيد. <تصفيق> وأدور على كلمة المستندات. طب أنا مش لاقيها هنا مش لاقي كلمة المسندات أقوله المزيد أيضا علشان يدخلني هدور بقى ايه بالمزيد أيضا دي هدور في ايه لازم أدور على كلمة المسندات محرر المستندات. دي اللي أنا عايزها أضغط عليها حلا هيبدأ اديني الصفحة بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي أو زي ما قلتلكم من شوية انا لو دغطت على طول مباشرة على كلمة درايف هيدخلني النفس الصفحة لحظوا حاجة كده في الصفحة دي لحظوا حاجة انتم احنا من شوية انشأنا ايه انشأنا استبانة صح ولا لا صح اسمها ايه الاستبانة دي استبانة التقييم المقر خلي بالكم انا لم اكن بحفظها وما دغطش على حاجة قلتوله احفاظها صح هو من نفسه راح حفظها على مستنداتي لان الصفحة اللي قدامكو دي بسميها صفحة مستنداتي انا مستنداتي قد تشمل ايه ملفات وارد قد تشمل استبانة الكترونية قد تشمل اختبار الكتروني قد تشمل ملف باوربوينت وهكذا كل دي مستنداتي اللي انا بتعامل فيها مع ادوات جوجل. طيب انا عايز انشئ استبانة جديدة زي ما قلنا منين من انشاء وبعدين أختار نموذج هو تختار حاجة من دول لا أنا عايز نموذج فورما هو نفسه هيقول لي, لي اخطر لي اكتب انت عنوان اهو طبعا يا جماعة ده بالنسبة لي بنسميه إحنا السيم او المظهر الخاص بالاستبانة خلاص أقدر أختار المظهر اللي أنا عايزه من دي ممكن سيبيها زي ما هي مفيش مشكلة مهم لازم تكتب هنا آآ عنوان الاستبانة هاولي نهو استبانة العنوان بتاعتي استبانة بالكم العنوان اللي انت بتكتبي ده هو اللي بيحفظ لك بي automatic الاستبانة على أدوات جوجل يعني ده اللي انت هتكتبيه هيقوم حفظ لك الاستبانة مباشرة على أدوات جوجل زي ما شفناها هاوله نهو استبانه ااا مثلا كليه الشريعه اهو لتقييم برنامج الدراسات العليا والله الكلية عايزه تقيم البرنامج فبنقول لك ماشي نعمل لها استبانه طيب حطلنا قلنا احنا قلنا ايه لما فتحنا هذه اش... او النافذه دي لما اتفتحت قال لي طيب انت عايز تعمل استبانة جميل الاستبانة ديت لازم يكون لها عنوان اللي هو حطه لك اوتوماتيك اهو في التكست بوكس الاولاني وهنا جماعة تعليمات الاستبانة زي ما حضرتكو او تعرفوا ان اي استبانة لها تعليمات يعني ايه الراجل انا هبعت له يجاوب على الاستبانة دي لازم اديره وقول له والله الاستبانة دي من كم صفحة الاستبانة دي فيها بعض المصطلحات لازم تعرفها لازم اقول له مثلا نبزع عن الاستبانة ايه المطلوب منه وهكذا طبعا لو انا فتحت الاستبانة بتاعتي اللي هي مرسلة لنا من الجامعة يقول لك طيب اوافق بشدة اوافق دي تعليمات عطاه لنا عشان نعرفوا الاستجابات شكلها ايه او ما هي معنى هذه الاستجابات نعمل لها كوبي نقف عليها ونقول لك لكي مين كوبي ونروح هنا اهو ونقف كليك كين كي يقول له بسك نسخ لي اهو التعليمات ممكن انا اضيف على التعليمات اقول له خلي بالك ان الوزن بتاع موافق دي وزنها خمسة موافق بالشدة والوزن بتاع موافق اربعة والوزن بتاع صحيح الى حد ما ثلاثة والوزن بتاع موافق اثنين دي يا جماعة اوزان معروفة وسابتة تواحد وبعدين نبدأ نعمل ننشئ الأسئلة خلي بالكم هو الداني بيديني هنا سؤال افتراضي يعني هو اللي في السؤال اللي قدامي ده جماعة بيكون سؤال ايه افتراضي تمام اجيب السؤال منين السؤال عندي جاهز احب مش ده السؤال الاول بالاستبانة بجي الاستجابات خلاص ناخد السؤال الاول للاستبانة بقول له نسخ كوبي هم رايح من اهو اقول له لصق خلاص اعمل هولي اعمل لي له لصق اهو وبعدين هو بسألني طب السؤال ده نوع ايه اهو خيارات من متعدد ولا تغيير الحجم ولا شبكة خلاص قول له تغيير الحجم على فكرة تغيير الحجم ده اسهل أه؟ لنا بس خلي بالكم من حاجة انه هنا بقول لي التدرج يعني الاستجابات من واحد لخمسة وممكن ازودها 6 ل7 هو معروف حسب مقياس لكارت الاستجابة بتكون فردي 1 ل7 1 3 يعني من 1 ل3 أو 5 أو 7 هو هنا استجابتنا كام 5 وعيزة خليها 3 ما فيش مشكلة انا لا هنقول له على حسب الاستجابة بتاعتنا 5 وبعدين بقول له اوكي تم شوفوا حضراتكم ضفلي لي السؤال الاول الاستبان اهو طيب عايز اضيك السؤال الثاني كلمة اضافة عنصر مفتاحها اوكي وبقول له شبكة لا احنا قلنا نمشيها كلها مفيش مشكلة نغير من هنا تغيير الحجم اهو وحطت هنا وراح جيب السؤال انهو السؤال الثاني خلي بالكم الاثنين ينفعهم اما شبكة او تغيير الحج اجيب السؤال الثاني اهو تعلموا حددوا يعني ثم كبي اللي هي Control C وهم رايح هنا Control V أو لص ثم موافق عطيل السؤال التانيهم ده السؤال أولين الاستجاء الاستبانة وده السؤال التاني الاستبانة طيب إضافة عنصر نفس الطريقة هالفكرة ممكن أعمل حاجة صرفية جدا ممكن أعمل هنا تكرار يا جماعة شايفين لو افتح السؤال ده أعمل تكرار خلاص ممكن أعمل تكرار وممكن أقول له أضافة عنصر سهلة أقول له أضافة عنصر عبارة عن إيه؟ تدرج وأروح رايح جايب السؤال التالت أو نسخ كوبي. وقف هنا وأقول له إيه؟ لصق ثم موافق اضف لي السؤال التالى هذه الثلاث هم خاصين بالاستبانة طيب ها شو بقى هنا واحدة تقول لي طب الفاصل خلينا من الفاصل دلوقتي هو سهل طبعا اضافته بس خلينا من الفاصل نأخذ كمان سؤال وبعدين نبدأ نرسل الاستبانة للعينة السؤال الرابع كوبي أو نأخذ مثلا خليهم خمس أسئلة ونروح نقول له اضف عنصر شبكة لا احنا قلنا ايه؟ اخلناها واحدة تغيير الحجم بحط السؤال هنا اقول نص جميل ماشي كفاية كفاية الاسئلة دي خمس اسئلة عشان ناخد برضو اي اي ازاي يعني نحط نغير الشكل دبعا النبولاتي بتتكلم على تغيير الحجم كله طيب خلاص انا صممت انا كمصمم الاستبانة اوكي انا صممتها ايه الحل يعني اعمل ايه بعد ما صممتها طبعاً حضراتكم دلوقتي لازم ترسلي هذه الاستبانة للعينة بتاعتك يجب ارسالها مباشرةً للعينة اللي هي هتستجيب يعني هتجاوب على الاستبانة دي لا يبقى انت هنا في هذه اللحظة يجب انك تكوني عرفة البريد الالكتروني للعينة بتاعتك نجمعها يعني نفرض ان انت مثلاً عينتك تلاتين فرد في مجال معين مثلا في إدارة التعليم لازم أنت تكوني جايبة البريد الإلكتروني لإدارة البريد الإلكتروني لطل... لطلابك أو الأصلي العينة بتاعتك نجاهزان وعلى فكرة إذا ما كانش البريد الإلكتروني بتاعك جاهز سهلة جدا عندنا او حل هذه المشكلة نعملنا لوقت نعمل إيه بنروح أخذين الاستبانة ده ايه وحطنا على صفحتنا على الفيسبوك انا شخصيا دلوقتي طبعا يلاها طريقة ان شاء الله في المحاضرة التانية ان اعتقد حيحتاج الى انا شايف الوقت بيبهمنا اعتقد انها يحتاج لتكملة ولكن انا دلوقتي لما باجي انا, أنا شخصيا دلوقتي بعاني من ان انا مثلا عملت استبانة اروح اجيب البريد الالكتروني للطلاب ويتعبوني وده يقول لي ما عنديش وده يقول لي طيب ويكتبوني غلط انا بقى بعمل ايه بقوم اخذ الاسطبانة دي حاططتها على صفحتي على كيس بوك واقول يا جماعة خشوا في اسطبانة عملوها او اعمل اعلان على صفحتي على كيس يا جماعة خشوا قيموا الاسطبانة دي ودي طريقة كمان بنوديها على تويتر دلوقتي يعني كمان نقدر نرسلها على تويتر على اساس ان هم برضو متعديش تدوري على العينة بتاعتك او البريد لكن خلينا الاول نشوف البريد الالكتروني طيب انا عايز ارجع تاني للقاعه عشان اخد بعض البريد الالكتروني لحضراتكم عشان ارسل لكم اا ارسل لكم الاستبانه دي ونستقبل اوكي يلا نبعت في ناس هي بعتت كويس جدا دكتور ابراهيم ناخده ادي نقول له كوبي هلا بالك أنت بأخذوا هو البريد بتاع الدكتور إبراهيم عايزة أرسله هقول له شايفين حضراتكم شايفين حضراتكم كلمة إرسال النموذج ها تاني أنا لو طلعت فوق هنا هم تقول الاختيار إرسال النموذج وبعدين رحت رايح حاطط لصق للدكتور إبراهيم إرسال خلاص هي كده رحت له راحت هي الآن راحت لي الدكتور إبراهيم طيب نروح تاني نلقاها نرجع للقاعة الصوتية مرة تانية وناخد زميلة من الزميلات اهو وام رايح تاني مرة تانية نرسال النموذج ادخال الاسماء لصق واقول له ارسال خلاص رحلها هرجع ثاني للقاعه طبعا اللي اللي راحت لها اللي رحلها النموذج يا ريت تجاوب عليه يعني لازم تخش دلوقتي وتجاوب على النموذج نشوف الزميله الثالثة اخت ايمان ونروح برده نرسل لها اهو ارسال النموذج اهو هنا يا جماعة بحط ارسال النموذج عبر البريد الالكتروني ولسق ارسال راح لها اهو الاخت اللي بعدها اخت سوزان اهو نسخ وبعدين اوم رايح برضو ارسال النموذج كل الناس دي اللي ارسلت لها هيروح لها النموذج خل بالكو لاحظوا حاجة لاحظوا اختلاف البريد الإلكتروني في ناس عندها على هوب ميل وفي الياهو وفي مختلفين ان ما فيش مشكلة في عملية الإرسال طيب واحدة تقول لي أن انا هاد أقعد واحد واحد واحد واحد أرسله بصوا حضرتكم شوفوا حضرتكم انا ممكن اعمل ايه إذا أنا عندي لو انا عندي البريد الالكتروني ده مثلا عندي مكتوب قدامي انا ممكن ارسلوه مرة واحدة خلاص اخب بس اخر واحدة وبعدين اخر واحدة اهو افوا ممكن اعمل ايبا افرد ان انا قدامي الطلبة بتوعي كلهم جايبين لي البريد الالكتروني او انا عندي بريد الإلكتروني بتاع العينة مكتوب في ورقة خلاص كوبي and يعني اتقوم احطة كده هارجع على القاعة تاني معلش هناخد البريد ده بصوا كده كنترول سي وقوم رايح كنترول في طب انا عايز اكتبق اللي بعده جميل قوي بصوا كده كوما كوما سوري اتنين كوما اوكي واجيب اللي بعده وبعدين كوما كوما واجيب اللي بعده يبقى إذن إيه ممكن أرسل لأكثر من نأخذ معانا كمان نص أسف دكتورة هند، كيه نص أو يبقى ممكن أرسل اللي إيه أو لأكثر من أنا ازاي إزاي رحلوهم مع بعض مرة واحدة عشان ما حد يقول لي إيه هو أنا دلوقتي هاعود استقبل يعني أرسل دول واحدة واحدة لا أنا مش ممكن أرسل واحدة واحدة أنا ممكن أرسلهم كلهم مرة واحدة زي ما شفنا نبقى ازاي ارسلهم مرة واحدة او تاني تاني ايه حكاية الارسال مرة واحدة اخد البريد ده هبصه كده كوبي و ام رايح ارسال النموذج احطه نا ctrl v ثم لا تنسي كوما كوما متبالك وبعدين بعدين رايح جايب اللي بعده اهو كنترول سي و ام رايح ctrl v ثم كوما كوما هنروح للباعده كنترول سي وهكذا كفاية عشان نشوف الخطوات التالية احنا ارسلنا لمجموعة من المتدربات ارجو من حضراتكم انك انت تعملي او ت... خلاص انا على فكرة انا ح... حوريكم حاجة بهم جدا انا هقفل هو. انا أرسلت لهم وهقفل يعني ان خلاص خرجت من وخلاص بعدت العينة بتاعتي انا صممت الاستبانة الان صممت الاستبانة وارسلت للعينة بتاعتي هذه الاستبانة قلت لهم يا جمع انا ارسلتلك استبانة يعني روحوا جاوبوها بقى او شوفوا إزاي يعني جاوب عليها طبعا هي وصلت لكم كلكم لك دلوقتي أو المجموعة لنا أرسلتها رح تطلقهم على البريد الإلكتروني يريد كلهم يدخلهم ويعني يجاوبوها وبعدين يعني نستكمل على طول عشان نشوف إزاي هنروح نشوف الاستجابات دي فين ونبدأ نشوف كيف نتعامل معها أو كيف نحلل هذه الاستجابات إحصائيا طيب طبعاً أنا قفلته وهروح أفتح تاني عشان أشوف اللي أنا بتاعت إخبارها إيه لازم أفتح أدوات جوجل يا جماعة تاني. بنفس الطريقة اللي أنت دخلتي تنشيء الاستبانة نروح افتحي أدوات جوجل لازم تسجيلي دخول خلاص أكد إن في تسجيل دخول وبعدين تروح على مستندات جوجل عن طريق درايف أو كلمة درايف دي ما تنسيهاش بصوا حضراتكم والله أنا ما حفظت أنا روح لقيت برضو استبانة كلية الشريعة لتقييم برنامج الدراسات العليا جميل قوي طيب طبعا دي موجودة فين موجودة على المستندات بتاعت كل دي يا جماعة المستندات الخاصة بي لو أنا ضغطت على كلمة استبانة كلية خدوا بالكم الحتة دي مهمة قوي يعني الحتة دي مهمة جدا لو ضغطت على استبانة كلية الشريعة لاحظوا حاجة بقى دخلني مرة أخرى على ها مرة أخرى دخلني على إيه على الاستبانة ال... مرة تانية هي دي الاستبانة اللي احنا كنا صممناها قبل كده طيب عايز أشوف بقى الردود بتاعت الناس أشوفها ازاي أولا يا جماعة شايفين مجموعة القوائم اللي عندي دي هذه القوائم مهمة جدا في أو هتساعدني كتير جدا في سواء كان عملية التحليل او عمليه الطلاع على الردود اولا انا ممكن اعمل في كيف في قائمه هنا بتقول لي الردود شايفينها وبيقول لي هما في خمس ردود دلوقتي ده معناه في خمس خمسه فقط من العين اللي انا ارسلت لها هما اللي ردوا عليا اه وبعدين في عندي هنا اختيار اسمه ملخص الردود نضغط عليه ونشوفه شوفوا بقى الجمال أول حاجة قال لي بص أنا عملت لك ملخص للردود مرسوم كمان رسم بياني يعني الرسم البياني بتاعه جاهز دول الخمس أشخاص اللي هم أرسلتوه وعمل لي نسبة مقاوية لهم قال لي خلي بالك إن الواحد في 60% اختاروا واحد وما فيش حد اختار اثنين و20% اختاروا ثلاثة و20% اختاروا اربعة وما حد اختار خمسة ده بالنسبة للسؤال اللي هو الاول والسؤال التاني والسؤال الثالث وهكذا لبقى دي اول نقطة خلاص اول نقطة لازم حضراتك تعرفيها انك ممكن الردود بقت ستة الردود بقت ستة لبقى اول نقطة لازم تعرفيها انك تقدر تعملي اطلاع على او تعملي ملخص عشان تشوفي ايه اللي حصل تعملي ملخص لهذه الردود اهو ملخص الردود يديني ايه يديني سريعا بعض الردود بتاعتي برسومة رسم بياني اهو ودي طبعا يعتد بيها انه ممكن اعمل لها برينت لو انا عقلت اتغطي كليك يمين دلوقتي عليها وقلت له برينت على طول واخترت الطبعة بتاعتي احضحاني واقدر اخدها كنوع نوع من أنواع التحليل الإحصائي ممكن نأخذها كده كوبيوبست في فورد وتعمل معاها طبعاً دي أفسط أنواع التحليل الإحصائي لكن احنا يعني هن حن... هنشوف بعد شوية نستكمل هذه التحليلات عشان نقدر يعني نتعامل معاها بشكل تاني طيب يبقى إحنا عرفنا إيه الاطلاع على او عملية الاطلاع على ال الردود كويس بعد كده يا جماعه بعد كده طبعا ان شايفين الردود زادت اهي بقت كام حتى الان ستة من الطالبات هما يعني ردوا حتى الان لكن خلينا بقى ان ايه نشوف نقطة تانية الا وهي اذا حبيت او سيب النقطه دلوقتي ان انا اعمل الفواصل الفواصل دي ما فيش منها مشكلة تعال روح لقايمة ملف القايمة دي يا جماعة مهمة قوي تعالفين ليه لان خلي بالك ان انا دلوقتي بعد ما باخد الاستجابات منكم انا اقدر احول هذه الاستبانة خلاص الى تنسيقات معينة يعني ايه تنسيقات معينة يعني انا اقدر احولها الى ملف اكسل من نوع اللي اسمه السي اس في اهو منين من قائمة ملف واقول له تنزيل بتنسيق اهو سي اس في تعال نروح نشوف هو بيقول لي طب احفظها لك بالسي اس في ايوه احفظها خلاص حفظها لو انا رحت فتحتها شوفوا هي عامل ايه الله جميلة قوي حولها لي دلوقتي الى ملف حولها لي إلى ملف من ملفات الـ Excel بس بالنوع اسمه CSB هنشوف بعد كده إزاي نتعامل مع هذا الملف يبقى إذن أنا أقدر أحوله إلى ملف من ملفات الـ CSB اللي هو ملفات الـ Excel يعني وأبدأ أتعامل معاه على هذا المنوان طيب الردود بدأت تزيد ايه خلا بالكم لان بدأت الردود تزيد الى سبعة سبعة ردود وبعدين ممكن نرجع تاني حتى لو حبيتي تبصي على اعمالية ملخص الردود دي هنشوفها ازاي هنرجع نبص نلاقي زادهو اهو بقوا سبعة اهو واحد اثنين تقنات اربعة خمسة ده من نسبة الخمس اسئلة لكن بقوا سبعة ليه لانك انت الاستجابة هي. الاستجابة بدأت تزيد ده وبدأ يرسم الرسم البياني الخاص ده طيب ده بالنسبة ليه إرسال النموذج واستقبال الجزء الخاص باستقبال البيانات بشكل ايه بسيط حضراتكم عرفتوا ازاي نحط هنا البريد الالكتروني بتاع العينة بتاعتي وازاي ابدأ ارسله لهم بشكل جيد واعتقد ان الناس كلها او المجموعة اللي احنا بعتناله على مع الاقل يعرفوا بطريقة سهلة ازاي رسل نرجع بقى للاستبانة مرة تانية خلاص نرجع للاستبانة مرة تانية ونشوف ازاي نحط فاصل يعني ايه فاصل شوفوا حضراتكم لو جيتم بص تجيب بص على الاستبانة القاصل لو جينا نبص على الاستبانة القاصل يتيجي بص لإيه هو مقسمها المجموعة من الفواصل آدي الجزء الأول وآدي الجزء الثاني. يعني هو حطت إيه أسئلة خاصة ببداية المقرر ثلاث أسئلة بعدين حطت جزء تاني أسئلة خاصة بما يحدث خلال المقرر أربع أسئلة أو ما عرفش هم عشر أسئلة ثم أسئلة خاصة بتقييم المقرر أربع أسئلة وهكذا يعني عمل إيه مقسم الاستبانة إلى أقسام معينة ده مش كده وبس انت كمان في بعض الأحيان بتيجي بص تلاقي انك انت بحاجة إلى أن تكون الاستبانة أكثر من صفحة أنا بس عشان يعني أقنعكم بحاجة خلونا بس أروح لي موقع اللي أنا لكم عليه من شوية اللي هو خاص بالمجلس الأعلى للجامعات لجان التركية أو بصوا حضراتكم شوفوا عمين إيه لجان أو, أو قواعد عاوزين يستطلعوا رأي خلي بالكم ده مجلس أعلى للجامعات يعني جاهة كبيرة جدا طيب عاوز يستطلع لو انا دخلنا هنا بصوا بقى عامل ايه هو عاوز يستطلع رأي شوفوا عاملين ايه قالك دي استبانة اعضاء هيئة التدريس الخاصة بقوالي التشكيل والاجراءات والمنظامة مش عارف ايه طيب كليك بصوا حضراتكم كل اللي عاملوا اهي استبانه معمولة على الادوات جوجل آه هذه دي استبانة آه. انا ممكن اروح اقيمها لهم دلوقتي وقول له ارسالي, إرسالي. توصل له على طول في نفس اللحظة خدبالكم اذا هذه الاستبانة اريد ان اوصل لكم ارسالة انها ما اعترف بها دلوقتي ناس كتير جدا بتستخدمها ليه لانها سهلة وبسيطة وبتؤدي الغرض وطريقة تحليلها الاحصائي من استقبال النتيجة بتاعتها بتكون يعني بشكل أبسط تعالوا نروح نشوف إزاي نحط الفواصل من نفس المكان يا جماعة أنت حضرتك دلوقتي حضراتكم دلوقتي نفرض من الخمس أسئلة الأولين دول هم المجموعة الأولى طيب نعمل إيه تروح جاية تقولي له ضافة عنصر ثم عنوان القسم آه هو ده بقى قسم جديد عنوان القسم دي يا جماعة معناها أننا أنني سوف أبدأ في قسم جديد قسم جديد أقول له والله إيه تعرضي شوى القسم الجديد ده اسمه إيه أسئلة أسئلة خاصة بما يحدث خلال المقرر ماشي Ctrl-C Ctrl-V جميل تم إيه اللي حصل؟ ضف لك الجديد هو وبعدين روح أقول له إيه طيب شبكة أديني بقى سؤال جديد السؤال ده هيبقى ده Ctrl-C ثم قلنا خلينا نطغير الحجم الاول Ctrl في تم شوفوا ايه اللي حصل يا جماعة ثاني سؤال تاني اضافة عنصر تدرج اروح اجيب سؤال من القسم التاني اللي هو الخاص بي Ctrl سي. Ctrl V تم تم بصوا يا جماعة ايه اللي حصل اه دي الجزء الاولاني وبدأ يحطيلي الفصل او الجزء ان هو ها التاني طيب عايز اضيف جزء ثالث وماله عنوان الخص اهو عشان حتى المفحوص يبدأ يفهم انت عايز تتعمل ايه او ايه او دي خص ايه ضاف لي جزء الثالث اهو طب أسئلة تخص هذا الجزء ماشي هقول له تدرج واروح اجيب الاسئله السؤال الاولاني ما هي معرفش إيه كنترول سي وبعدين كنترول في ثم تم بفهولي سؤال كمان تدرج اهو ساعدني معرفش ماشي كنترول سي كنترول في ثم موافق سؤال غيره تدرب اهو كنترول سي كنترول في وهكذا ايه اللي حصل اهو بدأ يحط لي الاستبانه بشكل محترم قوي عنوان الاستبانه وتعليمات الاستبانه طيب واحد تقول لله طيب السؤال الاولاني ده احنا نحط نلوش ماشي مفيش مشكلة نعمل تكرار للسؤال او قرره لي فوق هاتبالك وبعدين انا اقول له طيب خليه بعد ما عملت لا انا اسف التكرار للسؤال مش هيعمل لان مش هينفع يخليني اختار انا ممكن اعمل حاجة حلو قوي بصم ضيفي عادي جدا او عنوان القسم وروح اجراح اجايب القسم الاولاني مانوانه ايه؟ ده في حالة ان انت نسيتي حاجة يعني هتسئلة خاصة بالمقارر ماشي Ctrl-C وبعدين حطيها عادي جدا Ctrl-V ودوله اوكي شوف انشأهلك فين؟ تحت خالص طبعا عايز اطلعه اخده كده وعمله موف اطلع معايا يا عم انت مكانك مش هنا مكانك هنا ها، مكانك في الحتة دي بص كده اه يبقى انا اقدر اعمل موف وانا فكرة مش ده بس اي سؤال اي سؤال من هذه الأسئلة استطيع ان احرقه يمينا وفوق وتحت وشما يعني ما فيش مشكلة في عملية ايه تحريكه سهلة أو موف نحس ان انا كده الاستبانة ما شاء الله الردود بدأت تزيدها بشكل كبير جدا طيب من الواضح ان الوقت يدهمنا ويعني طبعا الناس ما تكلمناش على التحليل اعتقد ان احنا هنحتاج لمحاضرة اخرى لاستكمال التحليل الاحصائي احنا الان نتحدث بشكل كبير على تصميم الاستبانة وتخطية النقاط اللي فيها لكن ان شاء الله اذا ما يعني الوقت لم يصيفنا لاستكمال التحليل طبعا تحليل مهم جدا من ان هاخد بقى النتيجة اللي هتطلع ديه من نفس الاستبانة ووديها على الاس بي اس اس عشان اقدر اشوف النتيجة بتاعتي اوديها احد البرامج التحليل الاخصائي وده في ميزة جدا في ادوات دوجر يا جماعة ان هو بياخدها لي على الاس باس اس يروح يسكنها في مكانها ويحللها لي احصائيا في دقيقة واحدة وطلع النتيجة يعني الكلام ولا في الاحلام زي ما بيقولوا حاجة تانية انا اممكن اقررتكم من شوية المجلس القاعدة للجماعات عمل ايه اهو يعني احنا هنبقى احنا يعني احنا هنروح الناس اللي معاها فلوس تعمل الاستبانة وتوفر وتريح دماغها واحنا اللي ما معناش فلوس نروح نصممها وراقيا ونتقب نفسنا ونروح نصورها في المكاتب ونروح نوزعها في الشوارع ونروح نجري وراها ونروح نجري ورا الناس أو طريقة سهلة جدا وبسيطة لكن في نقطة مهمة بقى في بعض الناس بتحب أثناء شوفوا كده شايفين الجزء ده ان انا بكبروا ده يا جماعة ودي نسموها المعلومات الديموغرافية او اللي هي نسموها البيانات الاجتماعية الخاصة بي المفخوصين بتوطي تعرفي المفخوصة بتاعتك دي اللي هي العينة يعني بتسكن فين؟ في بريدة ولا في عينيزة ولا في الرص؟ طبع ادارة ايه؟ ادارة التعليم بتاعتها ايه؟ عايز تعرفي النوع الفرد انت عايمتك من ذكور وإناث عايزة تعرفي النوع نوع المفحوص عايزة تعرفي الحالة الاجتماعية متزوجة مش متزوجة عايزة تعرفي المؤهل العلمي بكالوريوس ماجستير دكتوراه عايزة تعرفي الردبة مدر استاذ مساعد استاذ مشارك وهكذا دي يا جماعة نسميها احنا البيانات الديمقرافية أو بيانات المفحوصين ودي بتهمنا في بعض الأحيان ازاي عملها؟ سهلة جداً هو عبارة عن سؤال خلمالكم طبعاً انا ما كنتش عملتها في الاول انه كنت مهتم او قلت ان انا اهتم بشكل كبير جداً ب الاسئلة الاستبانة الاول لكن انا دلوقتي ما عنديش مشكلة ان احنا نحط ازاي ناخد المعلومات الديمغرافية اللي هي الاسم البيانات العينة بتاعتي اللي انا عايز اجمعها لان دي مهمة جداً بالنسبة لي نأخذ مثال على إياه إذا نعرف مثلاً إيه محل السكن أو النوع الأول النوع اللي أنا بعتلو طيب هو سؤال عادي جداً أهو سؤال عادي جداً منين أجيبوا السؤال ده أهو إضافة عنصر نجيبه منين إضافة عنصر وبعدين لو انا عايز عندي أع... مثلا اقوله اختيار من قائمه عشان ما يتعبش او خيار من متعدد خلينا نختار من قائمه احسن خيار من قائمه ليست بوكس يعني ليست كده قائمه تطلع لي اختار له النوع عايز اعرف اللي, اللي راحت له الاستبانه دي نوع ايه لو العينه بتاعتك مشتركة طيب ذكر انثى أوكي هلا إذا كان هو أنت حطي لي دي هنا طبعا أنت عايز تطلع فوق احنا اتفقنا رأي هقوم أخذ بعض كده وطلع فوق وحطها أي مشكلة هم مادا النوع أوكي ده عنوان السؤال وده اختيار من قيمة هتظهر لك طبعا لما توصل لك يظهرك افتحي هذه النيست يقول لك أنت طبعا دكتور محمد انقطع الصوت دكتور كده اوكي ما اوكي لكن كان موجود الصوت من ثواني مش كده ولا كان في مشاكل الو طبعا معلش انا يمكن مش متابع يعني انا بعتذر لكم لان انا مش متابع التكست في الكتابة خيص فانا هدي وقت الاخر للاسئلة لكن انا عشان مثلا انا يعني رايح على الكمبيوتر على طول او على العرض هنجاوب نحاول بقدر الامكان نجاوب على الاسئلة اللي هي المتبقية ان شاء الله اوكي اعتقد الدكتس و توصل كده ترابراهيم طيب. طيب اوكي نرجع مرة تانية اوكي نرجع مره ثانيه وهنجاوب على الاسئله لان انا طبعا عشان بروح على الملف على طول مش متابع بشكل جيد الاسئله هسيب وقت ان شاء الله لمتابعتها نرجع تاني نقول له مكان الميلاد ونختار مل... اختيار من قائمه على فكره ممكن ما, اخت... ما اقولش اختيار من قائمه اقول مربعات اختيار لا اختيار من قايمة هنا في مكان الميلاد افضل اهو عنيزة او بريدة ثم عنيزة ثم الرص اختيار من قايمة اقول له اوكي طبعا هنا يقدر يعني يقول لي اهو مكان الميلاد طبعا حطه لي تحت اخده وطلعه فوق فيش مشكلة دي يا جماعة بالبيانات دكتور العرض لا يظهر لدينا يا دكتور الآن العرض لا يظهر لدينا فضل دكتور كله العرض ظاهر العرض ظاهر ظاهر افرض ان انا عايز الطالبة هاي فرضنا عايزة الطالبة بتاعتي او العينة تحطيلي اسمها وتحطيلي البيانات بتاعتها يعني مثلا الاسم التدرق الرقم الاكاديمي او رقم الهوية اوكي كويس اوكي اوكي اعمل ايه عادي هو سؤال برضو اقوم رايح ان اقوم من اضافة انصر وقل له بس خلي بالك بقى المرة دي السؤال ده نص السؤال ده يعتبر نص أقول له نص نص السؤال العرض اختفى العرض مختفي أيوة طب اوكي عشان أوكي. في ناس كتبت العرض اختفى يعني. طب برجع أنا هوا السؤال أقول له ايه أقول لها الاسم بتاعك خلي بالكم خلي بالكم لما تيجي تخلي عايزة العينة تكتب من عندها يعني في اسمها هي روح انا اختار السؤال نص اقول له الاسم وبعدين السؤال هنا يا جماعة لازم يكون نص ثم اوكي خلي بالكم من حاجة لو انا قلت له اوكي تم افرض انك عايز تخلي الطالب او العينة تجاوب لك على السؤال باجباري لازم تجاوب عليه وإلا مش هترسل لها النمو او اللي هي مش هتنفع لك النموذج يبقى أنا أختار هنا هو كلمة السؤال مطلوب شايفين دي؟ السؤال ده معناه مطلوب يعني لازم إجباري الجوي بص يحصل إيه بص كده قال لي كلمة الاسم وحطيلي علامة الأستكس اللي هي النجمة الحمراء دي دي معناها أن السؤال ده يعتبر مطلوب برضو باخد السؤال هاو وبطلع به بعمله موف وبطلع به إلى فوق وحطه في مكانه اللي أنا عايز الاسم خلي بالكوا ده معناه ان هو هنا لازم لازم هتيجي اا لما تجيلك الجواب اللي هو السؤال ده هيوصلك لازم اجباري تكتب اسمك ليه لان انا حاطط لك عليه نجمه ستار استحاله هتبعتي النموذج لما تسجلي تجاوب على السؤال ده طب لو عايز احله اقول لها الرقم الاكاديمي بتاعك ماشي نص عشان ايه هتكتب اقول له نوع الرقم الأكاديمي ثم مطلوب تم حطوه لي تحت أي سؤال أقدر أحركه في المكان اللي أنا عايزه و زي ما أنا عايز الاسم تحته الرقم الأكاديمي ها يبقى بصوا دي البيانات الديمغرافية بتاعتي اللي أنا أقدر أجمحها من العينة اسمه الرقم الأكاديمي النوع مكان الميلاد لو احنا رجعنا للموقع اللي المجلس اهو بصوا طبعا انا مش عايز اقول لكم مش المجلس الاعلى بس بصوا حضراتكم نرجع تاني اهو شوفوا عامل ايه بصوا عامل ايه اهو بصوا كده عامل لي هنا كلمة مطلوب استريكس شايفين الوظيفه عامل لي مدرس لو انا جاوبت على الاستبانه دي كلها ولم اجيب على السؤال الاولاني لن يرسل هذه الاستبانه تيجي تقول لي ارسل لك لا لازم تجاوب دي لازم تجاوب دي يبقى اذا اتفقنا ان انا ممكن احط بعض الأسئلة اللي هي بنسميها مطلوبة علشان تعمل عمليه الاختفاء انا يعني تقريباً يعني كده يعني تصميم الاستبانة بشكل جيد برجع بس بقوله حضرك وذكركوا بحاجة إرسال النموذج يا جماعة عشان نرسل النموذج ده بعد ما صميمته والإعينة له إرسال وبعدين أحط هنا البريد الإلكتروني بتاع هنا بتاعتي طبعاً البريد الإلكتروني بتاع الإعينة لازم يكون بريد واضح وأي بريد جيميل هوبميل ياهو ما فيش مشكلة ممكن احط اكتر من بريد وراء بعض عن طريق الفصلتين بس باللغة ها كوما كوما واحط اكتر من شيء ويرسلهم مرة واحدة واقدر اتطلع سريعا خليبا لكم ده ليس تحليلا الردود دي يا جماعة بديني او حاجة اسمها ملخص الردود يقول يقولي ايه الـ الـ الـ الـ الناس او اهو بالسرعة طبعا في هنا اسئلة ما لهاش ردود حد دلتش ما ارسلتهاش بديني ملخص سريع ليه عملية الردود الخاصة به. طبعا يعني أنا شايف الوقت بدأ يدهمنا فاضل عشر دقائق فقط، فأعتقد سنحتاج إلى جزء آخر لاستكمال عملية التحليل اللي خلبلكم. الآن إحنا عملناش تحليل إحنا فقط شفنا زاي الاستبانة يعني كرد سريع، لكن عشان أطلعها إحصا لازم أخذ هذه الاستبانة بعد ما يجي الردود. بتاعتكم على برنامج الاس بي اس اس طريقة سهلة جدا وأقوم وضعها داخل الاس بي اس اس وفي ثواني معدودة ببدأ أحللها لكن هي تحتاج طبعا إلى شرح حاجة تانية اللي أنا عايز أقولها إن شاء الله هتكون في المحاضرة القادمة بإذن الله اللي هي عملية وضع هذه الاستبانة على التويتر أو الفيسبوك طبعا أسهل الفيسبوك والتويتر برضو سهلة ولكن واحدة هتقوللي طب انا احططها على الفيسبوك ليه؟ طب ما انا اسهلك وانت دلوقتي ليه ترسلي ليه؟ تعودت دورة على البريد يعني المجلس اللي على الجامعات ده ما دورش على البريد الإلكترون بتاعي عشان يقول لي جاوب لا هو احططها على صفحته طب انا ما له الصفحة؟ احطها ازاي على صفحتي على الفيسبوك؟ خلي بالك انا هخليك تحط الاستبانة على صفحتك على الفيسبوك وتفتح داخل الفيسبوك يمكن هو المجلس أعلى الجناح ما أعرفش يا مش ما عملش الحتة دي لأن هو عامل لينك لأن خلي بالكم إن برضو تعرفي إنك ممكن إنه تضغطي على كلمة النش وعرض رابط النتائج على هذا النموذج يعني إيه يعني يديلك رابط ضروري تاملله لينك أو تاملله على التوجيه بعد كده للأعينة في الإسلام أنا هرجع بس القاعة مرة ثانية عشان لو في أي استفسار منكم في خلال العشر دقائق المتبقية وبعدين نرجع يعني ان شاء الله سنحدد محاضرة استكمالية لان طبعا الدكتورة في سؤال اهو طبعا الدكتورة بتسأل في سؤال بيقول لي من ناحية تنزيلها على تنسيق اكسل هل استيع طبعا هذه الاستبانة يمكن تحولها الى اكسل ويمكن تحولها الى اس على اس بي اس اس ده دله هناخدها دي الخطوة القادمة هناخد الاستبانة على السب إس إس وعلى ال وبعدين نقدر نطلع مش نحرفناه هنقدر نطلع مش مـ مش مـ مش مقياس مش الميزة هنا ان الاستبانة لما تجيلك من العينة استبانك هتكون مكودة ومحللة إحصائيا سوري مكودة ومحطوطة ككود جاهز على التحليل الإحصائي أوكي؟ فان شاء الله أوه. السيرفر بيفصل على طول مش عارف فيه مشكلة أوكي. السؤال اللي بيقول لي نوفت نورة بتسأل ما هي طريقة تنزيلها على الفيسبوك وتويتر دي هنقولها المرة الجاية لنا إلى شرح وإن شاء الله هعوعدكم بإن إحنا نقولها بإذن الله هل أستطيعها طبعا تستطيع طبعاتها ورقية وتوزعيها مفيش مشكلة بيقول ايه؟ في سؤال هنا بتقول لأنت تكون العينة محددة بدقة هنده نشرها على الفيسبوك او التويتر ازاي الكلام ده انا ده انا وانا مجروحة طبعا السؤال للزميلة بتسأله بتقول مش هتكون العينة محددة بدقة لا ده انا روح اعمل جروب للمجموعة العينة بتاعتي عمل لها جروب وحط واضفهم عندي وارسل لهم يعني بحيث هو لا يمكن أن ترسل إلا لمجموعة معينة فقط لها دي حلها سهل مفيش مشكلة منها إن شاء الله طيب السؤال اللي كان بيسأل بيقول لي أكون إيه؟ أكون أحد العينات وأنا هل أستطيع أن أكون أحد العينات وأنا المعدل الاستبانة إذا حاولت أرسلها إلى أمين وأجيب رفض الإرسال طب انا مش فهم السؤال الحقيقة ممكن توضحيه تاني يعني هو بيقول لي ايه هل اصطيع ان اكون اكون احد العينات وانا المهيد الاستبانة طبعا انت ممكن هنا في الاستبانة ممكن تعملي جروب ما عرفش الوضح ولا لا. ممكن اعمل جروب للإستبانة للعينة يا جماعة وحطها عندي على ال... ببريد واحد بس ورسل البريد ده يروح للجروب كله دي ما فيش منها أي مشكلة اللي أنا عايز بس أقوله الحضراتكو حاجة دلنا هنقولها مرة القادمة إن شاء الله اللي إن أنا خلاص إحنا كده صممنا الاستبيان وارسلناه للناس وشوفنا اللي أنا عايز أقوله إن أنا هنشوف بعد كده إزاي أنا أستقبل هذه الاستجابات بتاعتكم حولها إلى ما إلى إكسل أو أخذها على إس بي إس إس هبتاخد جاهزة على إس بي إس إس إحنا مش هنعمل متوسط ونحرف بس نحن نعمل متوسط وانحراف ووزن نسبي ومتو... و... و... و... و... و... و... و... وكمان الكي... هنحسب القي سكوير وهنحسب النسبة المقوية ونطلع الرسم البياني كل ده هيتعمل بشكل سهل جدا جدا بس ان شاء الله هيكون آ... لها طيب في هنا بس الزميلة بتسأل ممكن ازاي آ... نضيف الستار الأستريكس أو الاستار للإستبانة هنرجع بسرعة أو عشان نضيف الأستريكس للإستبانة طبعا يا جماعة لما أنا بقول له هنا إضافة عنصر ثم نص بقول له الاسم مش كده وبعدين أختار السؤال المطلوب كلمة السؤال المطلوب دي يا جماعة اعمل الله أعملها علامة صح عشان وأوكي هأحطي أو لي الasterixه مجرد ما أنا قلت له السؤال مطلوب راح ضيف لي الasterix إن شاء عليها سؤال تاني بقول تمنى ال في تحليل الاستبانة إن شاء الله يعني إذا كان في العمر بقية وأنا شايف إن الوقت يعني بدأ ينتهي حسب القاعة ما هي محجوزة وفي النهاية أنا مشكر حضراتكم وأتمنى أن أكون وفقت في إصال الفكرة وأود حضرتكم إن شاء الله التعاون مع القائمين على واحدة تطوير المهارات لكلية الشريعة أن يكون لنا لقاء آخر خاص بتحليل الاستبانة وطبعا يعني عندما أقوم بإلقاء هذه المحاضرة في كليات زي كلية التربية قبل كده في الجناح القصيم لكن كانت الحياة خمس ساعات يعني أقف عليكم وسرن يعني وكان هناك وقت للبريك على أساس إنتوا ما تتعبوش ونفس الكلام المحاضر فان شاء الله هيكون لنا لقاء آخر عدكو بذلك سنكون متفرغين تماما لاستكمال أخذ... نعمل هنعمل ثلاث حاجات كيف نحط الاستبانة على صفحتنا على فيسبوك وتويتر كيف ناخد الاستجابة من العينة ونوديها على SPSS ونطلع المقييس الإحصائية كاملة اللي هي المتوسط الوسيط الانحراف المعياري كيمة كاي سكوير النسبة نرسم الرسم البياني وعلى فكرة هي سهلة يعني لو كان في وقت في المحاضرة التي ارتهلكم بسهولة جدا لكن إن شاء الله أعدكم بذلك أشكر حضراتكم حسن الاستماع والانصات وأتمنى أن يكون قد أو نكون قد وفقنا في هذه المحاضرة وكرر شكري وتقديري للدكتور إبراهيم المعسم على المجهود الكبير الذي يقوم به في التنسيق لمثل هذه الدورات والحقيقة يعني مش عايز أقول لكم الدكتور نبزي المجهود إزاي عشان يقدر يمسأ بين سواء المحاضر والقاعة والطلاب فجزاه الله خيرا وأكرر شكري لمادك أو وكالة الدرسات العليا لكل الشريعة دكتور سعد وأشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لسعادة الدكتور محمد وأنت مصاحب الفضل يا دكتور هنا مشاركتمونا في هذا البرنامج. واجزاكم الله خيرا جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته جمعين